أ ث ر جلي في صلاح الشعوب ورقي المجتمعات و ن ه ض ة ا ل أ م م وانتظام أ ح و ا ل ه ا والتعامل الحسن د ع ا م ة من دعامات ا ل ن ه ض ة الكبرى و ق ا ع د ة من قواعد ا ل أ م ن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات ب ص و ر ة و ا ض ح ة و ك ب ي ر ة بل إ ن التعامل الحسن ينعكس على النفوس س ع ا د ة وانشراحا و إ ن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ط ي ب ة تنبع من المعادن ا ل ك ر ي م ة والنفوس ا ل ع ا ل ي ة التي تقدر الناس وتعرف ق ي م ة ا ل آ د م ي ة وتعامل الناس وفق أ س س و ا ض ح ة و ر ؤ ي ة ج ل ي ة و إ ن ا ل إ س ل ا م و إ ن الرسل ج ا ء و ا ليعززوا هذه المعاني وليصنعوا مجتمعات ويبنوا امه قوامها التعامل الكريم والخلق النبيل والرقي والذوق السليم والعطاء المتبادل, المتبادل والحب المشترك و ا ل إ خ ا ء والصفاء و ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة وهذا من أ س ا س ي ا ت ا ل إ س ل ا م وطالما أ ن ا ل أ م ر كذلك ف إ ن ا ل إ س ل ا م يعتني بالعلاقات بين الناس فيجعل العلاقات تقوم على مكارم ا ل أ خ ل ا ق ومحاسن ا ل آ د ا ب بل وحتى على أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن فمن ا ل إ ي م ا ن إ ك ر ا م الضيف ومن ا ل إ ي م ا ن إ ك ر ا م الجار ي ومن ا ل إ ي م ا ن أ ن تحب ل أ خ ي ك ما تحب لنفسك لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه وذلك ل أ ن ا ل إ ي م ا ن الذي هو علاقه و ص ل ة بالله جل وعلا ينبغي أ ن تنعكس على التعامل مع العباد الذين هم خلق الله تعالى سبحانه ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يقوي أن تقوم العلاقات على أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ومحاسن ا ل آ د ا ب ومكارم ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ن خ و ة والمروءه ة ومن ذ ه العلاقات س ا م ي ه في قدرها ا ل ج ل ي ل ة في مكانتها ا ل ع ظ ي م ة في ت أ ث ي ر ه ا في ح ي ا ة المسلمين ع ل ا ق ة ا ل ص د ا ق ة و ا ل ص ح ب ة ما من أ ح د آ د م ي إ ل ا وهو ي ح ت ق بالناس في مجالات وفي ميادين وفي مضمار ا ل ح ي ا ة له أ خ و ة في مجال العمل أ ص د ق ا ء في مجال ا ل أ ر ح ا م أ ص د ق ا ء في الحي أ ص د ق ا ء في إ ط ا ر ا ل ز م ا ل ة و ا ل د ر ا س ة تمر ب أ ص د ق ا ء تلقاهم وبينك وبينهم من الود وبينك وبينهم من ا ل م ح ب ة بل قد تسافر فتصاحب في سفرك عرضا رجل أ و شخص ت ن ش أ بينك وبينه م و د ة فتلم العلاقات و ت ن ش أ الصداقات وبدون مبالغه نحن نعيش في عصر فقدت ا ل ص د ا ق ة قيمتها فالجفاء يحكم علاقات الناس والمصالح ا ل د ن ي و ي ة والمنافع ا ل أ ر ض ي ة والمسائل ا ل م ا د ي ة هي التي تحكم علاقات الناس و إ ن هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ز ع ج ة جدا ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يعطي هذه ا ل ص د ا ق ة ق ي م ة ا ل ص د ا ق ة تنفع ف أ ه ل النار وهم في الكرب العظيم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ا لو ص د ي الحميم ق ل وجده اهل النار ل ن ت ف ع و ا به فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقالت العرب قديما رب أ خ لك لم تلده أ م ك وذلك لسبب بسيط أ ح ي ا ن ا قد يكون الصديق معه من الود والمواقف و ا ل ص ح ب ة وصدق ا ل إ خ ا ء وجميل الوفاء ما لا تجده عند أ ق ر ب ا ل أ ق ر ب ي ن إ ل ي ك من أ ر ح ا م ك ومن عشيرتك وممن بينك وبينهم ر ا ب ط ة الدم والعصب من هو الصديق قال و الصديق ا من صدق في وده وما مزق وقيل من لا يطعن ا وقوله أ ن ت أ ن ا وقيل لفظ لا يرى معناه في هذا الورى وفسروا الصداق ة بالحب حسب ا ل ط ا ق ة وقال من قد أ ط ل ق هي الوداد مطلقا و ا ل آ خ ر و ن نصوا ب أ ن ه ا أ خ ص و ه و الصحيح الراجح والحق فيه واضح ع ل ا م ة الصديق عند أ و ل ي التحقيق م ح ب ة بلا غرض والصدق فيها مفترض وحدها المعقول عندي ما أ ق و ل فهي بلا اشتباه ع ل ا ق ة في الله ع ل ا م ة الصديق تعرف عند الضيق لا خير في إ خ ا ئ يكون ي في الرخاء لا تدخر موده الا ليوم ش د ة بئس الخليل من نكل عن خله إ ذ ا اتكل ا ل ص د ا ق ة تكون عند الشدائد وفيها من الصفاء والوفاء و ف ي ه الشيء من ا م و ا ا ق ف ل العزيز ا ل إ س ل ا م أ ر ا د أ ن يبني الصداقه التي بين الناس أ ن ا لما أ ت ح د ث عن الصديق لا أ ت ح د ث عن معارفك فمعارفك شيء و أ ص د ق ا ؤ ك شيء المعارف كثر ولكن الصديق هو المقرب إ ل ي ك ولذلك من نعم الله تعالى أ ن يهبك صديقا صافي الوداد مخلصا باذل ا ل ن ص ي ح ة عظيم ا ل م س ؤ و ل ي ة و ا ل م س ا ع د ة كريم الطبع كثير البر ودود لطيف كتوم السر واسع الصدر جميل الصبر إ ذ ا أ ق ب ل ت إ ل ي ه قبلك و إ ذ ا أ ع ر ض ت عنه تفقدك الصديق شيء عظيم ولكن ا ل إ س ل ا م قنن هذه الصداقات ل إ ش ا ع ة ا ل م و د ة في المجتمع و ل ا ش ا ع ة ا ل م ح ب ة بين الناس فجعلها في الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أ ب ي داود في السنن والترمذي كذلك إ ذ ا أ ح ب الرجل أ خ ا ه فليخبره أ ن ه يحبه فيه وهذا ل إ ش ا ع ة ا ل م ح ب ة بين الناس وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا, لا تؤمنوا حتى تحابوا اذا تحابوا إ كان الناس يزعمون أ ن ه م على إ ي م ا ن ولا يحب بعضهم بعضا فما ذاك ب إ ي م ا ن والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أ ل ا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم أ ف ش و ا السلام بينكم وفي ا ل أ ث ر تهادوا تحابوا ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م يستخلصها ليجعلها ع ل ا ق ة إ ي م ا ن ي ة و ر ا ب ط ة م ق د س ة فليست ا ل ص د ا ق ة شعارات ترفع ولا دعايات و إ ع ل ا ن ا ت تعلن إ ن م ا هي م س ؤ و ل ي ة واهتمام وحقوق وواجبات ومسؤوليات و ر ا ب ط ة م ق د س ة إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة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 أ ن تصادق ب أ ه د ا ف و أ ن تصادق ل ل آ خ ر ة لا يدخل بيتك إ ل ا مؤمن ولا ي أ ك ل طعامك إ ل ا تقي والاستبيان أ و ا ل ا س ت ب ا ن ة التي عملناها في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عن الصداقات بين الناس كانت نتيجتها ك ا ل آ ت ي السؤال ا ل أ و ل ك ا ن عن على أ ي أ س ا س تكون صداقتك بالصادق من أ ن ت اي زول ع ر ف ت ه بتعمل معه صداقه تزورو ويزورو ك ت ل ا ق و ك ت و ن س و و ت ط ل ع ه و ت ن ز ل ه مع بعض وانت مهتم بيهم مهتم بك بيه؟ تسع وخمسين قال لدي حسابات و ا ض ح ة يعني بصادق بفهم ما بصادق من طرف وعندي ناس معينين بصادقوا واحد واربعين في الميه قالوا ليست لدينا حسابات واضحه في تكوين صداقاتي ه ده م واما كلام مزعج السؤال يعني ا ن ت أ ج ي زول يصادق هل لا تختبر من تصادق نعم نحن من أ ن ص ا ر أ ن لا نصادق الناس ل أ م و ا ل ه م نحن من أ ن ص ا ر إ ن ه زول لما نصادق ما يصادق الناس عندهم قروش ويعسر عليهم دي ما صداقه م ه م ة دي ما م ف ي د ة دي صداقه في الدنيا وهذه سوف تنقلب إ ل ى ع د ا و ة في ا ل آ خ ر ة ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه ف يقول ا ل ي ي ا م ة ق يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خزولا يندم يقول يا ر ي ت ن ي لم ا ج ت معدل والمرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل نحن مع انك أ ن ت تصادق ا ل أ ت ق ي ا ء هذا المعيار غني ت ص ا د ق ه فقير ت ص ا د ق ه ا ل م ه م تكون عندك أ س س و ا ض ح ة في ا ل ص د ا ق ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في الصحيح شر طعام ا ل و ل ي م ة شر الطعام طعام و ل ي م ة يمنع ي من ع من ي أ ت ي ه ا ويدعى إ ل ي ه ا من ي أ ب ا ه ا ومن لم يجب ا ل د ع و ة فقد عصى أ ب ا القاسم كلام جميل رواه مسلم ق ل لك ز و ر عنده و ل ي م ة دار يدعو الناس قال لك م ا ت م ش ي تشوف الناس الي ل عندهم قروش تدعوهم يجوا في ناس ا ل س و ء بكون ي ذاته هما دارجيك وانت تعصر عليه يجي هما دارجي وفي ناس دائرين ي ا ك ل و في رغبتهم دي وكان دعيتو بجي ما بيدعو ده والله يا اخوانا ن ف ع ل الناس ا ب يشوفوا الزول ده ا ل ن ظ ر ة يدعو ل ك الناس الي عندهم قروش بيفتخر بيهم ج و ن ناس فلان انت عارف الدنيا كلها ب ي ج ت بوبر الحج دا بقى بوبر شفت الحج مش الحج في ناس بيحجوا بوبر حجينا مع ا ل ش ر ك ة ا ل ف ل ا ن ي ة حج سياحي يا سلام اهو تاني الشده ي حج ولا بوبر العبادات ف ي هي بوبر الحج في ناس ا ل ع م ر ة مظهر اجتماعي عنده م اي ح ا ي... ج ة لا بد فيه من التباهي مع بعضهم البعض يتباهوا العلاج يقول لك د ه زوجته و... وضعت في شنو ك د ه ما عرف ا مستوصف شنو ياخذ ا ل و ض و ع دا المستوصف له قدر ل ل ي ل ة وباكر أنا... أنا ما تلش تخفي مهنايا اخي عشان تقول ا ل م ر ة ت قول لهم ي انا وضعت بكم مليون الشده أ ن ا باقلين المجتمع بقت نظرته ماديه شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى إ ل ي ه ا من يعباها هما دارجك ي عشان كذا ما تقوم لما تعمل وليمه تنادي الناس الا ناديون كلهم ما تفرق مثلا جيرانك كلهم الغفير والوزير كلهم يجوا ياكله البيج يجي ي مرحبيه وشوف الدين د ه عظيم كيف ومن لم يجب ي ا ل د ع و ة فقد عصى أ ب ا القاسم ولو فزع ي قال لك أ ن ا داعيك تتغدى معاي و ل ي م ة وما مشيت وما عندك عذر أ ن ت عاصي للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذلك ل إ ش ا ع ة ا ل م و د ة بين الناس في ق ص ة حصلت ح ق ي ق ة و أ ن ا بعرف حصلت وين وحارف تفاصيله في ناس قاعدين في واحد عزم ناس بيته سمح وكم طابق وعامل ا ل ناس أ ك ل كثير بدون م ن ا س ب ة ع ن ي يلم الناس وكدا ب ع د ي ن هم قاعدين كلهم قام عطس عطس لا قال الحمد لله يلموه عطس يا قال يا ما قال كلهم قولوا يرحمك الله بعد شوفي ة في واحد من الناس ا ل قاعدين مسكين عطس وقال الحمد لله زول اشتغل بيه وشغله ا ل ما فيه قام قال ل ه م ي ا ناس اتحرج يعني زين قال لون انا حتى ما عطسته ليه ما شمتوني واحد شنو الزول جروشه ويشمتو جروشه قال الحي انت فاض يا ذاته قال ياخي ده شده قدر قدر له بيخليك على جدر ويشمتو على يعني بطنك تعطس يعطس د ه كلام ده قلت ليه بطنك فاضي ذاته ق ل ليه خ لك ي تعطس عندك شنو عشان تعطس عليك الله شو هالناس دي ياخي أ ما مسلم إ ذ ا عطس فحمد الله فسمته إ ذ ا ق ص ت هؤلاء الواحد و أ ر ب ع ي ن إ ن ه م ب ص ا د ق ا ل غ ن ي والفقير لكن وفق أ س س س ل ي م ة من خلال تجربتك في ا ل ح ي ا ة إ ل ى أ ي مدى ترى عمق ت أ ث ي ر ا ل أ ص د ق ا ء المقربين سلبا أ و إ ي ج ا ب ا في مجرى ح ي ا ة الانسان إ ن س ل ل أ ف ل قالوا ش د د ي 42% م الصعب جدا أن عدم التأثر بهم بشكل واضح بل يمكن أن يكون مستحيلا 42 قالوا الصديق الكعب ما بأثر عليك. والقرآن بشكل بل عليك بيقول عليك عدم بهم بأثر بأثر أن أن يمكن يكون إنه 42% و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي ق ر ي م يقول أ إ ن ك لمن المصدقين في ناس ب ي أ ث ر و ا ا ل ص د ا ق ة ب ت أ ث ر ولو لم تاثر فيك يعني ما قال لك كثير من الشباب ب ينحرف من خلال البيئه ة ت ت ح شاب كويس والناس و ا ل أ س ر ة ا ل س ج ا ر ة يقول ل ي خمس, خمس. يخمس ي م ر غ في المخدرات بداها مع أ ص د ق ا ئ ه وشل بتخمس ي خمس وهكذا ا ل ص د ي ق يؤثر ن ا ف خ ا ل ك ي ر وحامل المسكي اما أن يحذيك و إ م ا أ ن ت بتاع منه و إ م ا أ ن ت ج د منه ريحا ط ي ب ة و أ م ا ن ا ف خ الكيري فاما أن ي ح ر ق ثيابك و إ م ا أ ن ت ج د منه ريحا م ن ت ن ا زمان نحنا لما تربينا ربونا على إ ن و الصديق المفسد إ ذ ا دخل بين الصالحين أ ف س د ه م وضربوا لنا مثلا ببصله ف ا س د ة في شوال بتاع بصل سليم بعد ف ت ر ة حتى الشوال كله اعتدى أ ص ا ب ت ه العدوى هذه م س أ ل ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ثمانيه وخمسين قالوا وضوح ا ل ر ؤ ي ة والتوجه عند ا ل إ ن س ا ن يجعل ا ل ت أ ث ي ر ضعيفا جدا التحليل ك ا ل آ ت ي الاثنين واربعين قالوا ب صادقوا من طرف هم اللي قالوا م ا بيحصل ت أ ث ي ر فكرهم قال لهم لو صاحبت الكعب طالما الكعب كعب وانت س م ح ما ب أ ث ر عليك صاحبك وفق ق ا ا م و و هذه ا ل ر ؤ ي ة صاحبوا من طرف وهذا ينبغي ان نقف عنده طويلا اشكالات ا ل ص د ا ق ة ا ل م ع ا ص ر ة الان في ص د ا ق ة بين الناس وفيها اشكالات ح ق ي ق ي ة أ و ل هذه الاشكالات ا ل ص د ا ق ة لغرض دنيوي ا ل ص د ا ق ة لغرض ما م ر ف و ض ة لكن تكون لغرض شريف تقول والله عشان ي أ ث ر علي عشان ينفعني عشان أ ن ت ف ع بيه اشان يصلحني اشان اتعلم منه لكن الصداقه ان تصادق شخصا لا تريد منه إ ل ا عرض الدنيا والحطام الفاني هذه صداقه مذريه ولا تليق باهل المكارم والاخلاق الصداقه لي علاقة, علاقه حميمه شديد بالمناسبه انت ممكن يكون اي زرقعي اذكر اصحابه واصدقاؤه إ ن ت ممكن تدون سر سرك س ر وما تديه ل خ و ك شقيقك ممكن يكون عندك صاحب سرك عنده سرك عنده ولكن رب أ خ لك لم تلته أ م ك والدمك أ ب و ك م ا تديه سرك هذه ا ل ص د ا ق ة ينبغي أ ن لا تنهار هذه القيم ينبغي أ ن لا تنهار وينبغي أ ن تقنن وتجعل في اخوه ل ل وتعالى وتجعل ه سبحانه أ في الله ص ا د ق ة إ ذ ن ا ل ص د ا ق ة ذات الغرض الدنيوي اتنين الجفاء ن ن ي ا وعدم التواصل بين ا ل أ ص د ق ا ء في ناس أ ص د ق ا ئ ك ش د ي د انت طالع ن ا ز ل معهم ا وهم موضع ودك وموضع سرك ومحل تقديرك ينبغي أ ن تحافظ على هذا قال عمر بن الخطاب تعرف و ان ا ل ص ح ا ب ة ناس راقين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ذ ا ر أ ي ت من أ خ ي ك ودا فاستمسك به يعني في زول عنده ل ك و د س د ي د ه يخدرك ما ف ي ك و أ م س ك فيه ب ي د ي ك و ا باثر عيده منه إ ذ ا ر أ ي ت من أ خ ي ك ودا فاستمسك به يا、السلام. لانه م ل أ قليل الود بين الناس قليل بعض السلف كان يقول لو أ ن ك س أ ل ت ن ي عن شروط من تصاحب و أ خ ب ر ت ك لما صاحبته لو قلت لي أ ص ا ح ب منه قلت, قلت لي انت اصاحب زولا كده ا ل أ م ي ن الصادق الكتوم الوفي ال ال ال الطيب ا ل بيخدمك ا ل ل بيساعدك ا ل ب ي ب ي ف معك لما تحتاج ي ج ي ف معك ولما يحتاج ما يكلفك لو وديتك الشروط دي ه ت ق و ل لي زي القوين ده. ده يعني مان صاحب ولا شنو حتى في واحد من السلف جاء لي زول ل ل أ ح ن ف ا بن قيس قال له صاحب منه قال له صاحب كدا ي كدا ي الصفات ا ل ج ت ه جميله ال ال ال عظيم الصبر واسع البر ك ث ي ر عظيم ا ل م س ا ع د ة نبيل الخلق ي واسع البال الذي يقف معك لما قاله ل قال له شيخنا انت من الاول ما تقول لي ما الصاحب من الاخر يعني ريحنا تقول ما الصاحب وذلك للجفاء البين ا ل إ خ و ا ن وينسب إ ل ى الشافعي وهذا مشهور أ ن ه قال إ ذ ا المرء لا يرعاك إ ل ا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه ا ل ت أ س ف ففي الناس أ ب د ا ل وفي الترك ر ا ح ة وفي القلب صبر وفي ا للحبيب ق ب صبر ل ل ولو جفا للحبيب ولو جفى ليس كل من تهواك تهواه يهواك قلبه وليس كل من صافيته لك ق ص ف إ ذ ا لم يكن صفو الوداد ط ب ي ع ة فلا خير في ود يجيء تكلفه ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد ا ل م و د ة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده د سوداني بيسموه الملح والملاح يقول لك أ ك ل م ع ي شنو ص د ا ق ة جا بيتك ناس بيتك عرفوك و عرفو و إ ن ت مشاهدين ا في بيته واهل, بيت وأهل بيتك عرفوك ينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان ب ا ل أ م س قد خفا ما هو عارف سرك يومكم تشاكلوا يطلع اسرارك كلها دا زول ما أ ص ي ل وما محترم وما عنده قيم وما عنده أ خ ل ا ق ويظهر سرا كان ب ا ل أ م س قد خفا سلام على الدنيا إ ذ ا لم يكن لك بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة سوف نتحدث عن إ ض ا ء ا ت في طريق ا ل ص د ا ق ة ا ل إ ش ك ا ل ا ت تكلمنا عنا ه ا ل ص د ا ق ة ذات الغرض واحد التنكر ل ل ص د ا ق ة وعدم الوفاء والجفاء اثنين وعدم احتمال الهفوات والزلات ث ل ا ث ة ا ل ص د ا ق ة بتقتضي ا ن ه اصلا ت ز ع ل و ا لا بد انتم مع بعض عشر س ن ة تزعلوا في ناس يكونوا عشرين س ن ة مع بعض يزعلوا في موقف يفرقوا ا ل ص د ا ق ة دي من ا و ل لحد اخر لانها ما كانت على اسس ا ل ص د ا ق ة لا بد فيها أ ن تكون على وضوح و أ ن تكون ب ش ف ا ف ي ة طبعا يا أخوانا ك ل م ة ا ل ش ف ا ف ي ة دي بيستعملوها كتير بيقول ايام د ي أ ن ا سامعي لك ايام ل دي أ ي ح ا ج ة يقول لك ا ل ش ف ا ف ي ة ا ل ش ف ا ف ي ة إ ن شاء الله المجتمع ده تكون فيه ش ف ا ف ي ة يتعامل الناس بغير تعقيد ص د ا ق ة بغير تعقيد ولا كلف يا سلام هذه إ ش ك ا ل ا ت ا ل ص د ا ق ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ل خ ا ط ئ ة إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ل ي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه حتى تخرج من هذه ا ل خ ط ب ة بحقائق و ا ض ح ة ومعاني ج ل ي ة وهدف محدد أ ت ر ي د صديقا اختر من هذه صفاته و إ ذ ا كنت لغيرك صديقا لتستمر ا ل م و د ة ولتشاع ا ل م ح ب ة ونوجد المجتمع الطاهر النقي من ا ل أ ح ق ا د والضغائن عليك ب أ ر ب ع إ ض ا ء ا ت في طريق ا ل ص د ا ق ة أ و ل ه ا ا ل خ د م ة والتواضع صادق تزول متكلفه ا انت تخدمني ن ت تتواضع ل ه م و إ ل ا لن تجد من تصادقه يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى خرجنا مع عبد الله بن عمر شيخا كبيرا في أ س ف ا ر هم تلاميذ وعبد الله بن عمر صحابي و ف ق ان صحابي سنه كبيره شاي قال فكان يخدمنا أ ك ث ر مما نخدمه أ و ل حاجه شيخ بل مشيخه استاذنا اللي بيعلمنا الدين يكفي إ ن ه يخدمه لكنه نبل الصفات وجميل الخصال وطيب المعشر و أ ص ا ل ة المعدن زول ا أ ص ي ل شوف الصداقه د ا ئ ر ة يكون زول ا أ ص ي ل ي ق ث مع أ خ و ا ن ه عند الملمات وعند المواقف وهكذا ثانيا صدق الوفاء لهذه ا ل أ خ و ة صادقت صادق ل ل آ خ ر وخليك وفي قال الحسن البصري كان الرجل منا يخلف أ خ ا ه في الله بعد موته على أ ه ل ه عشرون س ن ة لا ينقطع ولا يمل صحبه مات يجي بيت أ ه ل صحبه أ و ل ا د ه وشفعه يقف عليهم وعلى أ م و ر عشرين س ن ة ما يزهق ولا يضيق تقول لي نحن ا عندنا أ خ و ة ثالثا المواساه بالنفس والمال دي ما بطالن نحنا فيها ش و ي ة واحد حصلتينك اخونا صاحبنا الناس اللي مو لا يعمل له كشف ده كلام جيد جميل عنده زواج ب ي ق ف ه معه ع ن د وفاه ب ي ج ي ف و معه ده جيد لكن شوف ا ل م و ا س ف تحت السلف قال مساور الوراق رحمه الله تعالى إ ن ي لاستحي من الله أ ن أ س أ ل بظهر الغيب ل أ خ ي ا ل ج ن ة ثم أ ض ن عليه بالدرهم و الدينار قال واحد صاحبي ممكن أ س أ ل الله أقول ل يا ي الله دخلوا ا ل ج ن ة بعد ما أ ق و ل يا الله ا ل ج ن ة أ ع ل م ن ا ل ج ن ة ما في ح ا ج ة قال لما ن ج ي في القروش أ ب خ ل و أ ب ق ى جبان قال أ ن ا ب س ت ح ي م ن كده زول أ ن ا حبيتوا لدرجه تقطه يا الله ت د ي ا ل ج ن ة قال تاني بدي أ ي ح ا ج ة غير ا ل ج ن ة في المال ده ما بقصر معه ولسان احد ا الكثيرين يقول لك والله ا ل ج ن ة دي بنشبعك فيها بس ما تقول لي ا د ي ن ي ح ا ج ة ا ل ج ن ة دي والله بالليل والنهار والله في الحرم أ د ع و ليك الله يدخلك ا ل ج ن ة لكن قلش ما بدك له والله اكلمك وقال أ ب و سليمان الداراني رحمه الله إ ن ي لاضع ا ل ل ق م ة في في أ خ ي و أ ج د طعمها في حلقي قال أ ن ا أ خ ذ ت ا ل ل ق م ة في خشم أ خ و ي بشبع أ ن ا قال ص ح ب ي ي ا ك م قال أ ن ا بشبع أ م ا نحن يقلع من خشمك أ ن ت ش ا ئ ل وده لخشمك ي وبيقلع منك مش يديك حقته ويخدها لك في خشمه يقلع حقك وبعد ما يلم حقك ل ي ح ق ه يحسدك في الباقي ذاته الباقي ذاته يحسدك فيه ب م اخوه أ ولا ص د ا ق ة وهذا إ ن م ا يدل على ص ا ف الود وعلى خالص ا ل م ح ب ة أ خ و ك دا تحب من د و ه في المواساه من الطرائف ط ر ي ف ة كان محمد ابن مناذر محمد ابن مناذر صاحبا للخليل ا بن احمد الفراهيدي و ك ا ن يمشيا سويا شوف ا ل ص د ا ق ة اصدقاء ماشيه مع بعض طبعا اخوانا انا الخطبه دقولها لان ه اي واحد فيكم عنده صاحب ا ص ح ي ا ت ي ن لو ما عندك صاحب انت مع نازل و في خلل ا ل ص د ا ق ة طبع ادمي طبع مش ادمي طبعي في الكائنات ا ل ح ي ة الاسود ت ل ق ا ماشيه مع بعض ما في أ س د ب ياكل أ س د لكن ا ل أ س د ب ياكل غزاله النمور مع بعض م ا في ي نمر ب ا ك ل نمر ا ل ذ ئ ا ب مع بعض ده ا ل طبع في الناس في الخلق في ا ل أ ح ي ا ء بيمشوا مع بعض كل فصيل ي م ش ي مع بعض ا ل آ د م ي و ن ي س ت أ ن س بعضهم ببعض الزول لو قالك أ ن ا ما عندي صداقات الحمد لله الله فكاني ده زول ما اسوي ولو عندك صداقات لو ما عندك صداقات م ش ك ل ة ولو عندك صداقات أ ي واحد فيكم عنده أ ص د ق ا ء يلا دايركم تطلعوا من هنا وقد عرفتم كيف تعاملوهم وكيف تهبوهم خالص ودكم وصافي حبكم محمد بن م ن ا ز ر والخليل بن احمد يمشيان على ا ل أ ر ض سويا انقطع شسع ن ح ل محمد بن مناذر السير انقطع ملص نعاله شال في يده نزع الخليل بن أ ح م د الفراهيدي نعاله وحمل وحملها في يده قال له محمد بن مناذر ما هذا يا خليل قال أ ر د ت أ ن أ و ا س ي ك في الحفاء ف أ ك و ن حافيا معك م و انت س ع ع برضه شاركوا ي ي قال له أ ن حافيان و أ ن ا منتعب نبقى سوا يا أ خ ي في ناس عندهم أ خ ل ا ق ا ل ق ض ي ة كلها ق ض ي ة أ خ ل ا ق و ق ض ي ة ت ر ب ي ة و ق ض ي ة أ ص و ل و ق ض ي ة مكارم ولا أ خ ف ي ك م أن قضية م ك ان ر م أ ق ض ي ة مكارم الاخلاق أ خ ل ق قضية أن أ مكارم ا ل ومحاسن ا ل آ د ا ب من اله... الهواجس عندي يعني أ ن ا الموضوع ده ش ا غ ن ي ل د ر ج ة انه مسبب لي هاجس ل أ ن ي ر أ ي ت ا ل أ م ة ب د أ ت تفقده ولا أ ق و ل فقدته الناس بدو ي ف ق د ه في ح ل ا ق ا ت ه م في الشارع دا الناس زهقانه والناس م ت ض ا ي ق ة والناس شاكلوا بلا سبب بل أ ر ي ق ت في بلادنا دماء بسبب ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة و أ ز ه ق ت في بلادنا أ ر و ا ح م س ل م ة تشكو إ ل ى الله ضعفها وعجزها ل أ ن الناس لا يقدرون ق ي م ة ا ل آ د ا ب والمكارم ا ل من ك ا ر م م الدين والشهامه و ا ل م ر و ء ة و ا ل ن ج د ة و إ غ ا ث ة الملهوف وتنفيس المكروب و إ ع ا ن ة المظلوم ورد الحقوق إ ل ى أ ه ل ه ا من الدين ص ل ة الرحم و إ ق ر ا ء الضيف من صميم الدين ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الجار وفاء ا ل أ خ و ة والصداقه مع من تصادق من الدين اللفظ الطيب ولطف القول و ا ل إ ح س ا ن من الدين فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رابعا ا ل إ ض ا ء ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ خ ي ر ة كتم السر ي ذات صادق أ ر ب ع حاجات ا ل خ د م ة والتواضع وصدق الوفاء والتعهد والمواساه بالنفس والمال وكتم السر ي تكتم سر صحبك تكسب ه تكتم أ س ر ا ه ت ا س ر ه وتحيط به وتحفظ وده لك ولكنك يوم أ ن تفشي سره ويدرك ذلك يعلم أ ن ه قد أ خ ط أ الاختيار و أ ن ه لم يختر الرجل المناسب الذي يكون له صاحبا ويكون له خليلا اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ل ف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا و أ ص ل ح ذات بيننا و أ ل ف على الحق قلوبنا و أ ر و ا ح ن ا يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقومون بحقوقك ويؤدون الواجبات ويصلحون إ ل ى الناس ويحسنون التعامل مع الخلق يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الخاطئه ا ل ك ا ذ ب ة إ ل ى البر والتقوى إ ن ك ولي ذلك والقادر عليه و أ ن ت على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ه جدير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة